الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه تعالى حول في هذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا السفهاء جمع سفيه وهو من لا يحسن التصرف في المال إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهما وإما لعدم رشده كالصغير وغير الرشيد فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية إسادها وإتلافها لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح دينهم ودنياهم وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها وحفظها فامر الله الولي أن يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق بضرورتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية وأن يقولوا لهم قولا معروفا بأن يعيدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك بأن, و... بأن يعيدوهم يعيدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم ونحو ذلك ويلطف لهم في الأقوال جبرا لخواطرهم وفي وهذا, أبو... و... وهذا أصلا عام في كل ما يكون من مصلحة المسلم فالله سبحانه وتعالى يقول لا تدر سفهاء موالكم التي جعل الله لكم قياما لأنهم لا يحسنون التصرف فيه فدل هذا على أن كل من لا يحسن التصرف في شيء معين لا يمكن منه عندك ولد لا يحسن أن يعرف معنى الزواج ولدي عشرون سنه تزوجه لا لا تزوج حتى يعرف معنى الزوج ومعنى الزوج ومعنى أن يقوم على زوجتي وعلى بيتي وعلى كات فلا تعطي لأنه لا يصلح لهذا عندك رجل يريد أن يزرع ارضك لا يحسن هذا يبقى لا تدفع إليه ارض وهل مجر فكل من لا يحسن في شيء لا يدفع ولا يمكن من القيام بهذا أخ أخ ممتدئ في طلب العلم نفس علىه كتابا نقول اشرحه جناية على الشريعة في هذا ما يصلح رجل يحسن يقرأ القرآن تدفع الامامه ما يصلح رجل يحسن تصرف تدفع لإدارة مسجد ما يصلح فالقاعدة عامة ولا توجد اموالكم التي جعل الله لكم قيام فإن قال قائل هذا من باب التدريب من باب التعاون بين اليوم ما يعرف بكرة يعرف اليوم ما يعرف كيف يدرس بكرة يعرف اليوم ما يعرف كيف يخطب بكرة يعرف وما كيف يعرف يعني لابد أن يتدرب وأن يتعلم وأن يتعود وأن كذا وكذا نقول دربه في بيتك خذه واتمع له أنت وحدك وناقشه أما أن يتصدر من غير تأهل فهذه الجنات بالشريع فلا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا من كان عالما به ولا يتقدم الناس في أي شيء إلا من كان يوم يوم القومة أقرأه من كتاب الله فنبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا يوم القوم أقرأه من كتاب الله قد أوصى بذلك الملك ابن الحويد ثم قام عنده هو وصاحب له يوم القوم أقرأه من كتاب الله فلا ينبغي الإنسان أن يتقدم في عمل او أن يمكن من عمل إلا بهذا وهذا معنى إن خير من استاجرت القوي الأمين الجمع بين العلم بالشيء وبين القدره على القيام به ان اكون عالما قادرا القوي الامين جمع بين امر ديني وهو العلم والديانه والثقه وبين امر دنيوي وهو الحزم والقيام بالامر فلا تؤتوا السفهاء اموالكم ولا تؤتوا السفهاء دينكم يعلمون الناس ويقومون على نصر الشريعه ونقل الدين والقول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما لو دفعت كتابا لأحد يحقق ويحكم عليها وليس له ضربة ولا دراية بهذا العلم جناية هذه ولا ما هو جناية جناية أن تكفى عليها جناية فهذا لا ينبغي سيما لأ في أمور الدين فإذا كان تمكين من ليس أهلا في أمور الدنيا يفسد الدنيا فكيف بتمكين أيضا من لا يحسن أمور الدين ولا أمور العلم قال تبارك وتعالى فاسألوا الناس إن كنتم لا تعلمون لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن وخوف أذاعبه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين سنبصون منهم فهذا إحالة عند الرد على من يا أخوان إحالة عند الرد على العالم إحالة عند الرد على الخبير بحالة عند الرد على الراسخ الذي يعلم دقائق الأمور وهذا هو الأصل في تولي أمور المسلمين سواء كانت أمورا دينية أو أمورا دنيوية وما وقع الضعف والخلل إلا بسبب ترك هذه القاعدة العظيمة المباركة التي أساس في الشريعة وأصل في الدين ولهذا نها أهل العلمي عن تفضل قبل تأهل وما يضرك لو بقيت عشرين سنه طالما انك لم تبلغ ولم تتأهد لكن كل هذا لا يساوي القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم وأن ينسب إلى الشريعة ما ليس منها وإن إليه وانا لا يواجه فلا تؤتوا السفهاء أموالكم وماذا لو فسدت الأموال ما المحمد اليتيم ماذا؟, ماذا لو فسد فساد جزئي ضعيف لكن ماذا لو فسد دين الناس قضية كبيرة جدا تحريف للنصوص وإحالة للمعاني وهكذا ولهذا العلماء رحمه الله تعالى ضبطوا مثل المسائل ولم يسمحوا قط بالتهاون فيها أبدا لم يسمحوا قط بالتهاون فيها وكل من حدث ودرس وعلم لابد أن يكون مؤهلا لكن بما يناسبه للوعظي تأهل خاص ولامر معرفه المنكر تأهل اخر ولتدريس العلوم الشرعيه تأهل ثالث وللافتاء تأهل رابع ولمسائل الاجتهاد تأهل الخامس وهكذا تأهل ليس سمعنا ذلك ان اننا نخلي المنابر فلا يخطب احد حتى يصبح شيخ الاسلام ثاني رحمه الله تعالى لكن نقول تأهل خاص بمعنى أنك تصعد من منبرا تتكلم في حث الناس على فضائل الأمور وخصال الخير بما تعلم من الكتاب والسنة لا باس هذا تأهل خاص عندك معرفة بالنصوص تعرف درجة الحديث هذا حديث الصحيحين أو في الصحيحين مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية مع تفسير ذلك طيب هذا تأهل خاص لكن تصعد منبرا وتكلم في موضوع كاميليا مش عارف إيه وتحكم وهذا مخطئ وهذا مصيب والأمر بقى مع فيه ولا أبراء وهذا كافر لإنه وهذا ليس بكافر لإنه لا لا انزل لو سمح ما مؤهلاتك في هذه ما مؤهلاتك فتجربك العاطفة إلى التكلم فيما ليس فيه أو قضية معابر ومنابر لا هذه مسائل أخرى بقى هذه مسائل تحتاج قل العلم الكبار الناصحين الراسخين اذا التاهل هذا تاهل نسبي لا نقول باستحالة جواز يتكلم أحد لا طبعا وانما نقول بتاهل كل واحد لما يصح له من مرحله من مرحله فللوعظ تاهل لامامه الصلاه تاهل للاذان تاهل لاداره المسجد تاهل وهكذا المهم أنك إذا اردت أن تقوم بعمل أن تكون عالما به ضابطا له احادكا لاصوله حينئذن أن وليس من الشرق أن تبلغ رتبة شيخ الإسلام أو رتبة أحمد إبن حنبل فإن هذه لا يكاد يصل إليها أحد في الأمة بل تقول لا يكاد يصل إليها مجموع العلماء في الأمة لكن نقول التأهد الخاص أن الإنسان يعرف قدره وما المسائل التي فيها وما المسائل التي يتكلم فيها والتفقيق بين مسائل عملية قائمة على النص مسائل أخرى قائمة على النظر والاجتهاد والتعليل للأدلة وليس نص الأدلة فقط وإنما النظر في التعليل وهي مسائل النوازل التي ينتدى إليها كبار أهل العلم وفحولهم حتى تضبط المسائل إذن قواعد الشريعة قواعد عامة وهداية القرآن ليست هداية خاص قاصرة لذا قال العلماء العبرة ليست بخصوص السبب بل بعمومي اللفظ أو بعموم المعنى فقوله سبحانه وتعالى لا تؤتوا السفاء مو هذا للقائد العظيم وهي قاعدة التصرف وقاعدة تمكين المؤهل من التصرف ولئذا نحن عندنا من قواعد أو من شروط البيع والشراء التي وضعتها الشريعة أهلية الطرفين، أهلية البائع، أهلية المشتري ومعنى أهلية إيه أن يكون بالغا عاقلا راشدا لازم يكون عاقل بالغ راشد فبيع المجنون ما يصح بيع الصغير ما يصح بيع السفيه ما يصح إلا جرى لما جرى بعادة في الصغير كان توقف في محل يعطي ويأخذ أشياء الصغيرة لكن ابنك عنده في ثانية امتدائي تفاجأ بالنسبة لك عقد بيتك وإذا به قد وقع عليه وبصم إنه, انه قد باع بيتك هذا طبعا لا يقول أحد ولا ينفذ هذا البيع لكن ما جرت العادة به وموقف على فرش بيع طوائي اي حاجه ماشي لكن هذا شرط وضع في البيع ان اهليه الايه اهليه آه البائع والمشتري هل هي ديت ان يكون عاقلا بالغا رشيدا نعم فلا تستفام لكم فانتبي هذه الفائده الغاليه العزيزة وهي نقل المصلحة الدنيوية الى المصلحة الدينية من باب اولى فاذا لم يمكن السفيه ان يتصرف في دنيا الناس الا على وجه صالح ولا يصلح هو له فمن باب اولى التحدث والتصدر في امر الدنيا التي في أمر الديني الذي هو قائم على نسبة التحليل والتحريم للشريعة قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربيه فوحشا ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن, تقولوا على الله وأن تشكوا بله من المنزلين سلطانا وأن تقولوا عليه ما لا تعلمون وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصفوا لسنتقموا الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتصفروا على الله الكذب إن الذين يصفرون على الله الكذب لا يفلحون نعم وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعرض للأخطار وفي الآية دليل على أن نفقه المجنون والصغير والسفي في مالهم إذا كان لهم مال لقوله وارزقوهم فيها واتسوهم وفيه دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه في النفقة الممكنة والكسوة لأن الله جعله مؤتمنا على مالهم فلزم قبول قول الأمين نعم قاعدة عندنا إن قول الأمين مقبول ولا يضمن الأمين إلا تعدى أو فرد لأن ي... يد الأمين يد محفوظة نصونة ولا نضمنها إلا بالتعدي والتطفير لكن يد المتعدي يد ضامنة على كل حال فيد في المتعدي أنا الآن أقدت صرقت سيارتك وعملت بقى مشوار صدمتها راحت أضمنه على كل حال بغض النظر بقى عن إن الثاني هو اللي صدمه وإن كان مخطئ ولا مش مخطئ لا لا لا, لا ليه لأن يدك يد متعد فييد المتعدي يد, يد ضامن واحد صرق مني أرضا أو سرق من السيارة فصرقت منه صرقت ايه منه قالوا الله نتبت إلى الله وعمل سرقت منه كذا نقول اضمن أنت الذي ايه تضمن أخذ أرضا وغصب أرضا مني وكانت مثلا أرض أوقات فجاءت الدولة فأقذتها يبقى يضمنها وهكذا فيد المتعدي يد ضامنة على كل حال يد الأمين يد لا تضمن إلا إذا سبت تعدها أو لها حطانة بموجب أنه متطوع بهذه الأمان لأننا لو قلنا بأن الأمين يضمن على كل حال يبقى لن يتعرض أحد لهذه وخبالك واحد عنده مال أنا أوضعته عندك بصفة وديعة لو راح المال من غير تفريطه لا يضمن لكن لو كان يضمن على كل حال هجل الواحد أخذ مالي عندك وديعي أقول لا لا لا لا لماذا يا عم أخشى أن يسرق ومني او ان يتلف مني بغير تعدل مني واضمنه وتبول فالشريعه شجعت على هذا لهذا وضعت القاعدة وهي التفريق بين يد الامين ويد الايه كذلك يد المحسن فكل من احسن اليك وتصرف تصرف المحسن فنولا يضمن الا بالتعدى وتصرف انما كل من سعد فليس بعرق ايه ظالم اي حق يبقى من تعدى ليس له حق ولا ينتبه إليه ولا يلتفت إليه المرأة إذا تلقى زوجها ولديها ولد صغير فالحضانة بالحق من الحق من حق الأم تمام هي التي تقوم بذلك لأن ذلك إيه؟ اصلح للصغير فالصغير في المرحلة اللي يحتاجون إلى فذلك للصغير سؤال إن كانت الأم سفيهة إن كانت الأم لا تؤمن على ولدها تنطق الحضانة ولا تبقى مع هذا تنطق لماذا ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعلها لكم القيام ولا تؤتوا النساء أبناءكم إذا كنا غير أمناك إذا هذه قاعده مباركه قاعدة عظيمة مبنية على تحصيل المصالح وتكثيرها وضرء المفاسد وتقليلها يبالى قاعدة في الشريعة حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله والشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا تنها إلا عما مصلحته خالصة أو راجحة فلهذا الإنسان لا يقف عند لفظ النص وإنما يعد لفظ النص لما يحويه من معنى ولهذا كانت نصوص الشريعة معطاة لا تقف عند مسألة ولا تقف عند سبب نزول وإنما نصوص الشريعة معطاءه ويبقى بحر النظر والتأمل مفتوحا في الأمة الى اخر الزمان ولا يغلق باب الاجتهاد أو باب التأمل لكن أن يكون اجتهادا بضابطه وأن يكون تأملا قائما على النظر الصحيح وإلا لا نقول ما ترك الأول والآخر شيئا وإنما نقول كم ترك الأول للآخر فالشريعه معطاة لان نصوصها واسعه المدى في الهدايه وانواعها ولهذا نجد بفضل الله سبحانه وتعالى العلماء مرجعا في كل عصر في كل مساله في كل عصر في كل, مسألة في كل, عصر في كل مسألة ولهذا نحن لا نقلد شيخ الاسلام ولا نقلد احمد على الدوام حتى مع حصول مسائل لا وانما نظور مع الحق حيثما ضار والباب لم يغلق ابدا ويبقى الباب مفتوحا ولله الحمد لله لكن الباب مفتوح بالضوابط التي فتحت للاوائل وليس مفتوحا بلا ضوابط وبلا شروط نعم. وبتلوا وتتام اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انفتم منهم رشد فان انفتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا الابتلاء والاختبار والامتحان وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيئا من ماله الممكن رشده الممكن الممكن رشده شيئا من ماله ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله فيتبين بذلك رشده من سفه فإن استمر غير محسن للتصرف لم يدفع إليه ماله بل هو باق على سفه ولو بلغ عمرا كثيرا فإن تبين رشده وصلاحه في ماله وبلغ النكاح فادفعوا إليهم أموالهم كاملة موفره ولا تأكلوها إصرافا أي مجاوزة للحد الحلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم وبدارا ان يكبروا أي ولا تأكلوها في حال صغرهم التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم ولا منعكم من أكلها تبادرون بذلك أن يكبروا فيأخذوها منكم ويمنعوكم منها وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم خوف من الله ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم يرون هذه الحال حال فرصة فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها يعني اذا عندنا حالة سفه هذه الحالة لا يدفع لسه فيه ماله ليتصرف فيه الحالة الثانية حال قارب الرشد فهذا يدفع عليه بعض الشيء ليختبر في التصرف حاله ثالثة وهي حال التأكد من الرشد هذا يدفع عليه كل مال إذن عندنا كم حالا حال فيها سفيه هذا لا يدفع عليه ماله لا بالتمكين ولا بالاختبار لنسفين حال آخر وسط قارب الرشد هذا يبتل ويختبر ويدفع عليه الشيء اليسير يختبر في هذا حال ثالثة حال فيها هو بالغ الرشد فهذا يدفع عليه كل ماله ولا تاكلها اسرافا وبذارا أن يكبر نعم ومن كان غنيا ليستعفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف استغنى عن مال هذا اليتيم إن كنت غنيا ولا تأخذ منه وإن كنت فقيرا فقل من هذا بما جرت العادة به فليأكل بالمعروف حد هذا المعروف إيه المعروف هذا مرجع إلى العرف بما جرى به العرف فالحاجة تقدر بإيه بقدرها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورسون الضعفاء كالنساء والصبيان ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهد والسلب نعم وهذا له يعني مستسقى عقلي عندهم فكل من فعل شيئا باطلا فلا بد ان يكون له ولو شبه عقلي يقول الميراث هذا للاقوياء للرجال افضل من الذي اتى بما يورث انما اتى به الرجال ما اتى به النساء وعليه فلا كل النساء فيه حق انما هذا الميراث لمن يحارب من يقاتل من ياتي بالمال من كذا الى أخف انما النساء لا امكانيه لهم في ذلك اذا لا يرثون حج عقلي زي ما هو عندنا الان النساء لا يرثون في العقار النساء لا يرثون مش عارف ايه والنساء ي... يرثون في ايه بس اي شيء يقولك مثلا في ارض الكلب نيجي عند الارض برضو اجعل لهم من الارض آآ يعني أضعفها ناس في ذيل الارض وفي الاراضي التي ليس لها مصارف ولا بدعوة بدعوة ان احنا لن تنقل أرض أبينا إلى أرض فلان فلان يعني لوزوجها يعني هذه الدعوه يبقى أبي, أبي جمع وينتقل مال فلان وهل انتقل إلى فلان ام انتقل إلى فلانه وبنفس الحجة ايضا نرد عليك وهل ايضا نأخذ مال أبيك فلان لنجعله لزوجتك ما الذي يتمتع بارض أبيك وزوجتك واولادك طيب أيضا إلى ابن فلان، فهذه أصلاً براطل الجاهلية تمكنت من مجتمعنا نفس مثال، فمن القواعد أيضا سننتفث إليها أن الباطل ليس باللازم أن يكون باطلا من كل وجه وليس له مستفاغ عقلي، بل معلوم أن الباطل إنما يقوم على قاعدتين، واحد قاعدة كتمان الحق ليبقى الباطل بدون يقسم الحق ويظهر الباطل، قاعدة ثانية. ويتلبيس الحق بالباطل يبقى إما كتمان وإما تلبيس فطارة يكون الخروج عن الشريعة بالكتمان خالص لا تسمع عن الحق وطاره يكون الخروج عن الشريعة بالتلبيس بالتلبيس فيضع لك السم فين يبقى أنت بتكلم الرجل في التوحيد والطوات هذا ينافي التوحيد والذبح ينافي يطرق له كل هذه ولو جئت بالكتاب والسنة كاملة ويتركك حتى إلى فرص القالي يا أخي صدق الله ألا إن أولياء الله لا لقوهم عليهم ولا هم يحزنون قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم من تمثبتم بي رم تضيلوا بعد كتاب الله وأهل بيت ويأتي بهذا نصر إيه علاقة دي طيب صحيح ألا إن أولياء الله صحيح أن النبي نحن نرعا سئة لبيته صحيح كل هذا صحيح لكن إيه علاقة هذا بالموضوع إيه علاقة هذا بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولهذا قد يعلق هذا الكلام في نفوسي السبذج من المسلمين فهؤلاء يروجوا بدافع وبدعوة حب البيت وبدعوة مكانة أولياء الله عند رب العالمين سبحانه وتعالى لكن هذا شيء وهذا شيء آخر هذا شيء وهذا شيء آخر زي مثلا استدراك مثلا عن الصديق وأنه كان يقرأ فاطمة أو يقرأ عليا أو كذا بالاستدلال مثلا بخصة فاطمة لما طالبت ميراثها من أبي بكر وكذا وردها بو بكر رضي الله عنه إلى النص إلا معاشر الأنبياء لا نغرط ما تركناه صدقه ورضي أفاطمة رضي الله عنها بذلك ورضي علي رضي الله عنه بذلك وما حكم علي أبا بكر ولا حكم أبو وليس الظن بفاطمة ولا بعلي إذا وضح النص لهم أن يتمسكوا بخلاف النص كيف الي تربية, تربية رسول الله ما هو تربية؟ تربية رسول الله بغ عصم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل لكن ياتي الرافض يصلون لهذا هذه الأشياء ف ف فأنت هذه القاعدة فما من باطل ليأتيك خالصا إلا نادر دف إنما دائما ياتي الباطل للثوب ليه؟ آه ولهذا مثلا آه في مسائل بقى كثيرة جدا تجد هذا الأصل موجودا إن اللي يريد أن ينشر باطلا لابد أن يقرب هذا الباطل بشيء منه حتى إبليس لما أراد أن يأكل آدم من الشجرة ما قال كل يا آدم مخالفا أمر ربك طبعا مش هيأكل وقاتم هما إني لكم من الناصحين وقال لادم آدم آآ آآ آآ إن لك ألا تجوع فيها ولا ايه هل أبلوك على الشجرة الخلدي وملك الله يا لازم بعض الأشياء حتى إيه حتى يروج مثل هذا وحتى تدخل إيه وسوسته نعم فاعظ من وساوس الشياطين شياطين الإنس والجن، وأعمل إلى ما صح من نصوص الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة واجعل دينك قائما على هذا، على البيضاء لا يزيغ عنها إلى هالك لا على الشبهات ولا على التلبيسات نعم، فأرضا الرب الرحيم الحكيم. ان يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم واقوياؤهم وضعفاؤهم وقدم بين يدي ذلك امرا مجملا لتتوطن على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الاجمال وقد تشوفت له النفوس وزال في الوحشة التي من العادات القبيحة فقال للرجال نصيب اي قصة وحصة مما ترك اي خلف الوالدان اي الاب والام والاقربون عموما بعد خصوص وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون فكانه قيل هل ذلك النصيب راجع الى العرف والعادة وان يرضخوا لهم ما يشاءون او شيئا مقدرا فقال تعالى نصيبا مفروبا أي قدره العليم الحكيم وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك فذل هذا على القاعدة المعروفة عند العلم وأن ما أوجبه الله مطلقا فمرجعه إلى العرف إذا لم يخدوه الشارع حد فمرجعه العرف وأما إذا حده الشارع فلا يخرج المسلم عن حد الشارع قال سبحانه بالولدين إحسانه طيب لكن حد هذا الاحسان وعاشره بالمعروف لكن حد هذا المعروف حد هذا الاحسان وحد هذا المعروف راجع فلو كان مثلا من الاحسان الى الوالد انك مثلا لا تركب دابة معه بل لابد ان تسحب دابته وراكب لو كان هذا الاحسان وانك لو ركبت خلفه لعدوك عاقا فسحب دابه ابيك ولا فرق مثلا يعني لو كان المعاشره بالمعروف ليه الزوجة أنك تأتي بخادمة لها يبقى من ضمن القيمة خادمة فلتأتي لها بخادمة طيب لابد أن تأتي مثلا لها بمزمار بلد يعني بلا بمزمار بلدي. ليه لأن هذا مخالف للشريعة هذا إذا لم يخالف الشريعة إذا خالف الشريعة لا فإذا المرجع ذلك إلى العرف إذا لم يحده الشارع الذي حده الشارع يبقى مرجعه الى قول الله سبحانه وتعالى نصيبا ايه مفروض ومثل ذلك حقائق الالفاظ فان الفاظ الشريعة او الالفاظ عموما لا حقائق في حقيقة لغوية وفي حقيقة عرفية وفي حقيقة شرعية يبقى الالفاظ لها ايه حقائق لغوية وعرفيه وشرعية نرجع إلى الحقيقة العرفيه أو الحقيقة اللغوية إذا لم تكن حقيقة شرعية فإن كانت حقيقة شرعية وجب علينا التقيد به يعني لا نأتي مثلا إلى الصلاة نفكر بالحقيقة اللغوية الدعاء وإذا كل من دعا فقد صل لكن نقول لا الصلاة لا حقيقه حقيقة شرعية اقوال التعبد ليس صلاة عباقر وأقوال وأعمال مخصوصة مفتتح بالتكبير ومختصرة بالتسليح. يبقى نرجعنا إلى الحقيقة الشرعية يبقى وعليه تعرض حقيقة شرعية مع لغوية مع عرفية نقدم الحقيقة هي الحقيقة الشرعية يبقى الحقيقة الشرعية مقدمة أما لماجي مثلا في باب الإيمان مسألة الإيمان أنا أناقش مسألة الإيمان وأقوم بمناقشتها على فراق اللغة وأنا الإيمان التصديق مثلا كما عليه جماهير أهل اللغة وفقط وأقول خلاص وطالما أن الإيمان في اللغة أتى بمعنى التصديق إذا يفسد التصديق في حصول الإيمان المنجي لا نقول حتى ولو سلمنا أن الإيمان والتصديق فإن هذا هو الإيمان اللغوي أما الإيمان الشرعي فهو التصديق الخاص وهو المستلزم للإنقياد ظاهرا ومطنة ولهذا قال شيء حافظ ومن قال من أهل العلم في المعارج ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فلم يقصد مجرد التصديق إنما قصد التصديق الادعاني الذي يستلزم الإنقياد ظاهرا ومطنة بشكل سام وقد رده من اوجه المتعددة أن الإيمان لا يأتي بمعنى التصديق المجرد لأن ضد الإيمان الكفر وضد التصديق التجريب فلو كان بنفس المعنى يشترك في الضد كما اشترك في الحد يشترك في الضد كما اشترك في الحد طيب يبا إذن مرجع أيضا الألفاظ إلى حقائقها الشرعية إذا وجد من الشارع تفسير إذا لم يوجد من الشارع تفسير يبقى نرجع إلى حقيقة لغوية إذا أردنا لغة أو إلى حقيقة أرثية إذا أردنا حكما يرجع نرجع فيه إلى الأئلة العقيدة ولهذا قال ابن العزيز الحارث رحمه الله كلمة جميلة جدا في شرحه على الطحوي قال والتعبير عن الحق بالالفاظ الشرعيه سبيل اهل السنة والجماعه انك تعبر عن حق بالالفاظ الشرعيه وما جاء الخلل في عقائدنا ولا في مناهجنا إلا لما حصل عدم التزام بالالفاظ وصرف الالفاظ لما احنا بنسميه عند العوام حصل سابوش واخد بالك اما تيجي عند المسمار خلاص ما عادش في خلاص تمام لكن لو طالما محكمة مضبوطه محبوكة يبقى هذا غلق لكل إيه مدخل وإنحراط وغير ذلك ولهذا يقولون عند تفسير أي لفظ من أفاظ لا بد من بيان حد وما الحد يقول علماء الاصول الحد هو معرفة الطرد والعكس معرفة الطرد والعكس يعني ايه معرفه الصرد والعكس يعني معرفه ما يدخل وما يخرج في اللغوه نجي نفسر نقول الواجب مثلا عند الوصولين هو ايه الحرب عند الاصوليين هو ايه مثلا فلا بد من معرفه ايه الحد الذي به يدخل هذا يدخل تحت لفظ ما يدخل والعكس يعني ما يخرج ما يحصل ما يدخل وما, يدخل وما يخرج الحد الماهيه فمعرفة الحد قائمة على إيه؟ على معرفة الطرد والعكس ما يطرد دخولا تحت هذا وما ينعكس فيخرج وما ينعكس فين؟ فيخرج يعني مثلا يجي واحد مثلا مثلا يعني أنا أربط لكم يا إخوانا في القواعد بمسائل معصرة حتى أبين لكم أن قد يكون الخلل أحيانا في التصور رجع أصلا إلى الخيل فيه الأصول يعني مثلا واحد مثلا إيه؟ يجب المقاطعة الآن يجب على كل مسلم أن يقاطع المنتجات هناخد مثلا لفظة واحدة يجب تعال يعني يجب أنت بتقول يجب يعني يتأكد مثلا يعني مثلا يسحب يعني مثلا ما يليق ولا يجب يعني ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه التحسن والإلزام يبقى محتاجين نص. انت الان اي نوع من الوجوب اوجدت على الامه الان يجب على الامه مقاطعه آه المنتجات الاجنبيه من الشيبس والبيبسي طيب هذا الوجوب من ايه يعني من يشرب البيبسي قاسم ما هو هذا مقتضى الواجب فان حكمه ان من تركه كان اثما طيب نعمل ايه يبقى ما الواجب اصلا ما الواجب يبقى لو عرفت حد الواجب حينئذ ستكيف با فتواك انه يجب او لا يجب لانها يجب يبقى بدليل لازم الاجاب يعرف من قبل الامام الشافعي صح الامام مالك الفقهاء الاربعه شيخ الاسلام ابدا انما يعرف الاجاب من قبل الشرع اما الاستحباب فيعرف من قبل الشافعي برضه برضه من قبل الشرع يبقى لا يعرف الإجاب ولا الاستحباب إلا من قبل الإيه إلا من قبل الشرع واجب المستحب يبقى لا بد نصعي الشرع يبقى يجب على المسلمين المقاطعه تعال تعال يجب فيه احنا تعلمنا وعرفنا ان الوجوب هذا إنما هو منوط ب بالشرع منوط بدليل يجب يبقى قال الله قال رسوله استحب قال الله قال رسوله يبقى هذا الوجوب منطم بهذا يبقى الآن احنا ضبطنا العباء الواسعه في المسترحات بضابط شرعي ولهذا نقول بأن الألفاظ لها حقائقها لغوية عرفية شرعية أنا حينما أريد مسألة شرعية وهذا اللفظ قد ورد حده في الشرع يبقى لا أتعذى يبقى لا أتعذى الشرع لا أتعذى الشرع فالشارع مثلا جعل الألفاظ معينة حدن زي الإيمان كما قال شيخ سامه وهو أعظم الألفاظ يعني فلا يتركه الدين بدون حد فلا يترك الشرع بدون حد وبيان فزي الإيمان زي الإسلام زي الشهادتين زي كذا هذه الفاظ شرعيه أو لها معاني شرعية لا نتعداها يبقى قوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النصيب هنا نصيب أي عام لكن هذا النصيب يرجع لأي أحد يعني خد يا بنت شواء الارشين دول فك نفسك فيهم خد يا أخي الارشين دول فك نفسك فيهم أنا التزمت الشرع الآن الله يقول ايه نصيب وللنساء نصيب فأنا أجل ذلك ذلك ساجعل الأختي نصيبا خدي فك نفسك زي ما بيحصل عندنا الآن واخد بالك عشان اروح لها المواسم والأعياد يبقى ما تاخدش مرافها انا بأخذها كل عيد بديلها اللي ربنا بيعين والله ما بأصرش معاهم ومبدل العايق اللي عايق ربع جنيه منهم الحمد لله ما بأصرش معاهم لكن اذا اتت فطب الميرات فقد تعدت الحد وعليه اذا اخذت قطعت اذا اخذت اخذت يبقى قطعة الرحل بأخذ الحق فهو اخذ السيد اللي بالدليل العاد للرجال نصيب للنساء نصيب لكن نقول قال سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا يبقى انتقلنا بقى من من الحد العرفي الى الحد الشرعي يبقى اذا الحدود لابد ان تراعى سواء فيما قدره الله سبحانه وتعالى في العبادات او ما بينه الشارع في المصطلحات وهذا كما قلنا هو معركه اهل السنة والجماعة مع المبتدعه في بيان الحدود في بيان حدود الالفاظ وفي بيان حدود الكلمات لان الانحراف قد يرجع الى عدم التصور قد يرجع الى عدم التصور وعليه تبنى الاحكام على عدم التصور زي مثلا مسألة درجة المعروفة عندكم وأنتم تناقشون مثلا مسألة حكم غير ما أنزل الله وأما مثلا البعض لا يفرق بين تبديل واستبداء ويجعلهما مساله واحد والبعض يفرق بين التبديل والاستبداء وعليه من يفرق فرق في الحكم ومن سوى سوى في الحكم يبقى حتى أحكم أنا لابد أن يطلق حكم منين؟ من تحديدي المعنى المراد من المصطلح ونريد أن نضع معنى شرعيا لهذا المصطلح بحيث لا نخرج عنه كما قال ابن أبي العز والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة هل يا طور انه ترك حكم ووضع حكم يكون مسمى بالتبديل مطلقا وإن لم يكن فيه نسبة للشرح ولا لابد في التفريق بين التبديل والاستبدال من نسبة ذلك شرح أو عدم نسبة ذلك الناس يقول لك لا ما فيش حاجة اسمها تبديل والاستبدال هو كله سميه تبديل سميه استبدال المهم أنه هو يبدل حكم الله بحكم غيره طيب ونقول على هذا يبقى ايه على هذا حكمه يقول يقول يقول حكمه كافر نقول طيب أنت مترقى من هذا يعني إذا إذا إذا إنه هو حكم بغير ما أنزل الله وطبعا الحاكم غير ما أنزل الله دمبلد المستبد لأنه لا يتصور واحد ما بيحكم فغير الله وكمان ما بيحكم شف الله ما هو أنا حكم يعني يعني لابد بد لي فإما فايمن أحكم بالشهر وبالتالي أكون ذلك لما يضاضه أو أحكم بغيره وبالتالي أكون ذلك لحكم الله ترك الحكم الله هذا يسمى تركا واستبدالا طيب وعليه فنقول لك حكم جائر انت تقول ان الكبر بالتبديل ولا تفرق بين والتبديل حكم جائر جائر ظالم ترك حكم الله في مسألة في اثنين في ثلاثة في عشرين اربعة في, اربعة في, في مئة في ألف وحط هذا مبدأ يكون كثيرا هتقول الامر يعني فيه تفصيل ذكاء هماش عايزين ايه ذا لانك جعلت التبديل ايه وعليه لو قلت انه ليس هذا تبديلا فقد اخطأ ولو قلت تبديل غير مكافر او استبدال غير مكافر نقول لك فصل وهذا الذي نريده عصر أن نوضحها لك صورا بها يكفر وصورا بها لا يكفر حدد أنا عاوز أستضع معنا للتبديل أو الاستبدال ونتحكم اليه إيه التبديل التغيير خلاص يبقى هم نتحكم التغيير مطلق التغيير ولا نتحكم إلى تغيير خاص حدد يا حبيبنا إلى مطلق التغيير يبقى الحكام ذو الكلم كمرة وغير الحكام فكل من عصى الله فقد حكم بغير ما انزل الله وترك ما انزل الله ولهذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل من لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون فلكم الظالمون فلكم الفسخون قال فيلزم المعتزله بتكفير كل عاص وظالم وفاسق لان من عصى الله لم يحكم بما انزل الله المسبل كافر لانه استبدل حكم الله حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوى كل من عصى ترك امر الله وله ووضع هوى الشيطان استبداله لا انا اقصد مش كده برضه شيخ شيخي انا اقصد يعني يكون في الاحكام يعني حكمه مش مش المعاصي نقولك طب فرقت ليه اولا التفريق بين المعاصي والاحكام منين جبتها انا بتقلي كده يعني اصل المساله يعني اوب غيره يعني انا اقصد في الاحكام يعني يعني نعدي لك ولا ما نعديلكش نعدي خلاص يا سيدي هنفرق في الاحكام يبقى الأحكام حاجة والاوامر والنواهي الثانيه حاجه معنى طبعا هذا الكلام ما يصح انا أفطار. ها طيب انا الآن حكمت بين زوجتي بين زوج وزوج الزوجه لها الايمه أنا الزوج دا قريبي وحكمت بان الايمه تروح لهذا فانا كاف لان انا بدلت حكم الله لكش مهر والله يقول وقت النساء صدقاتهن يبقى يقول اصلا هذا فعل في خطه نفسه لكن لم يجعلوا قانونا شوف خلي بالك الحيبة مش ما نريد صورة ما عليها لان ده اسم تبديل ده اسم تغيير خلاص ما تقولش تقنين خلص التبديل وروح للتقنين ده عدم التزام انا ما اقولك الان الصلاة اوفاغ واعمال خاصة مفتتحت بالتجبير هتقولي زي ايه يا شيخ اقول لك والله في اركان في وجيبات زي الاركان يا شيخ اقول لك والله زي الركوع تقول لي طيب رجل صلى ولم يركع عامدا اقول لك بطل صلاته لا يا شيخ لان ركع وركن يا شيخ اقول لك رك يبقى ما بضريتش حددت لك المعنى واللف وحددت لك فرضه وعكسه ما دخل فيه وما لم يدخل فيه تمام وعليه الزمت نفسي بالحكم على ما فصلت وافصلت فلما قلت لك الصلاه صلاه اقوال واعمال مخصوصه مفتتحه مختتمه يبقى باحكم الى ذاك انا باحكم الى ذاك وعلي لو ترك الركوع عامدا يبقى بطل الصلاه سجد عامد بطل الصلاه قرات الفاتحه عامدا وهو امام او منفرد يبقى بطل الصلاه طب حد الصيام يا شيخ حظر الصيام في الشهر في حد الشرع يعني اه امساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص امساك من طروع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن الطعام والشراب والجماع وسائر الفضرات كويس طيب واحد وشارب بطل الصوم. بطل الصوم يا شيخ اكل وشرب في مرضاه يبقى بطل صوم بطل صوم يا شيخ ده هو افطر قبل الغروب بنص ساعة نقول إلينا عرفناك إنه معنى الصيام الامساك المخصوص في زمن مخصوص وإن المخصوص هذا بينتهي قبل بينتهي مع غروب الشمس إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا فقد أفتر الصائم أنا حكمت يا ولهذا امراه النازلة حيضها قبل غروب الشمس بدقيقتين بطل صواء ولا بيرطل بناء على الحد الشرعي لنظر الصيام فانت قلت لي تبديل وسدال ما انتش واخد بالك يعني ايه تبديل قلت لي تغيير طب ما انا جبت لك امثله التغيير تقول لي لا اصل ده غير بس ما قننمش ده نقل تقنين الكلام فيه بس احنا في التبديل برض اسمه تبديل يعني انت تقصد انك نحط حد للتبديل اسمه اذا بدل مقننا يعني تقصد كده ما انت في الاول كده انت ما قلتي إذا بدلا مقننا أنت قلت تأدير يعني تغيير توصل يعني بدلا مقننا ماش هنطول بدنا معه بدلا مقنن عندك ولا دليل إن الحكم غير من زلّا إذا كان قانون يختلف حكم عمله ولم يكن قانونا عندنا مطلق الفضيلة من زلّا عندك دليل إنه إذا كان قانونا يختلف حكم عمله لم يكن قانونا مفيش دليل انا خليق قانون انا دلوقتي مدير المدرسة هم همعن دخول المنتقبات المدرسة بوحد الزي قانون عندي اسمه توحيد الزي وتوحيد الزي عندي البنطلون استريتش وفريله زيق ده توحيد الزي عندي قانون الان انا غيرت الحجاب صح صح وجعلته قانونا صح صح يبقى أنا مبذل المقن منه إيه كافر هو مش كافر لأن هو يعني لازم يكون معتقد ان ده والشرع ويقول ان ده شرع ربنا أو حتى جح للحجاب لا لا يا ابن ما إحنا ما قلناش إحنا عاوزين ضابط واحد انت قلت تغيير ولما معرفتش تثبت عند التغيير قلت تغيير بتقنين ولما جبنا القانون قلت بس لازم يكون جاحد ولا بضع انا احنا عند اتجعك المسائل ولا احنا ملولا من زمان يعني تقصد ان مجرد التغيير برضو بالتقنين برضو تغيير بالتقنين ليس دليل على التكثير برضو لا يا شيخ بدى لي مسألة ايه هي اصلي يعني ده مدير مدارسة انما احنا عاوزين اللي اعلى يعني تقصد مثلا مدير التعليم طب لو مدير التعليم في المنصورة عمي كده برضه مش يا حي بقى رئيس مجلس الشعب لا برضه امال هي خلاص اولى من الاول وريحنا قول الراجل ده هو كافر وريحنا بدل ما نتناقش ونسيب العلم بقى يبقى القواعد وقولها خلاص خلص نفسك انما انت لا مدير المدرسه كافر ولا مدير التعليم كافر ولا وزير التعليم كافر ولا رئيس مجلس الوزراء كافر واخد بالك يبقى ما لحقش المراقب خلاص روح نفسك برضو يبقى مش نافع يبقى تغيير مع تقنين مش كاف بس في رطة شيخ اه في بقى حاجة ثانيه لا لا لا برضو اللي يقولك الظنة ان يبقى تشريع تقنين بتشريع شوف الانتقال من كل مسألة بدون ضبطها أرضي أصبق قنا وجعل شرعا نقول يعني ايه شرعا تشريعاً يعني تشريعاً قال لك يعني ألزم به من تحت يد ألزم به من تحت يد لقول طيب وإذا واحد دعا القانون ألزم من تحت يده هل يكون تثيراً بذلك؟ الدليل إيه الدليل؟ دي بقاء على حاجة دي الأخيرة لا يوجد بعض تشريحات يعني استبدل ثم التقنير ثم التأكيد لا يوجد بعض كده حاجة فيش حاجة واعدة تشريع بقى الا ان هو يقول انه حكم الله هذا انا اشهد ما فيش اشكال بقى او مستحيل او هذا ليس حكم الله او ها. اللي هي الحالة اللي احنا بنقولها من زمان انه هو يغفر بها جاحدا مستحلا مكذبا مسويا مفضلا مبدلا ذلك نسبا ذلك الى الشريعه ايه الدليل على انه لو جعلها على من تحت يده يبقى كذا ده فيش دليل ده هنا في نقطة قال ايه قال انه هو ده احنا لازم نفرق برضه بين لانه خلي بالك التشريع لفرقة فيه بين قانون وعشرة ومئة وآلف قالك احنا عايزين نقول تشريع مع التبديل كل للشريعة انما انه هو يحكم في مسألة دون مسألة احنا ما نضيعش وقت فيه احنا عارفين انه ده مش كال لكن انه هو يبدل الشريعة كلها اذا بدل الشريعة كلها فهو كثيرا نقول ماشي هنمشي برضه معك هنسألك سؤال كل ده بينطلق من عباره احنا قلناها نصيبا مفروضا لازم للرجال نصيب والنساء نصيب بدل الشهادة ففرق بين تبديل كلها وبين بعض القولين نقول له طيب ايه الحد في تبديل الشريعه كلها يعني لو حكم بنصفها لا مبقاش كافر لو بربعها ميبقاش كفر ما هو الحد دلوقتي ان هو بدل الشريعه كلها طيب لم يحكم بالشريعه كلها الا مساله ان قلت كافر يبقى خالفت قاعدتك انت بتقول كلها الا قليلا يبقى ما يعني كلها النصف تقصد ولا الربع ترجع ولا يعني لو الا واحد يبقى خلاص ما هو لو واحد انخرم من كلها تستطيع انك تخفره تحت حد كلها ما هو ده مش كلها هذا ليس كلها يبقى انت تحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك لكن قد تقول ان بدل وجعلها تشريعا فان ذلك يدل على التشلال العملي الفعلي ولازم فعل هذا انه جاحد انه راد انه مستحيل نقول طيب يعني اذا انت كفرت مش بالتقنيط خلي بالك ولا بالتشريع ولا بالتبديل الكامل إنما كفرت هنا باللازم يعني إذا من الفعل ضعف عندك أن يكون مكثرا بنفسه، فاحلته على قاعدة اللازم وقاعدة اللازم أيها الأخ في باب التكفير لا يعمل به إذا كان في باب الثقيات والعمليات لا بيعملش به فلازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا جحده صحيح وعلي لو انت عملت بقاعدة اللازم في هذا ونكافب باللازم فكفر من زنى ألف مرة مع وبنوغي النص إليه لأنه من لازم هذا وقد نصحى ألف مرة في الزنا وعلى ذلك زنا أنه أصلا مستحيل للزنا وهل من أصر ومن كرر يكون مستحلا طبعا انت ما بتقولش كذب انت بتقول لا ما بيكونش وما ليبقى ايه يعني لو زين الف مرة امتى يكفر اذا استحال لو بقى عشر ثلاث برضو اذا استحال لو كل يوم يزن بمرأة طلة يكفر لا برضو اذا استحال قال ما قالوا ما عملتش لازم ليه ما هو لازم قوي هو بقى ما هو لازم قوي هذا لازم قوي طيب الاب الذي يقول انا لا اريد ان ارى ابنتي محجب اي بنتي عند محجبه في المعرض حتى اموت لازم هذا انه يبغض الحجاب وعليه الاب الذي يقول ذلك كافر يبقى اللوازم ستورط نفسك توريطا يبقى ارجع معايا بقى اقول لك ايه حد السبديل الذي يكفر به الإنسان والاستبدال الذي يكون به كافرا دون كفر ظالما دون ظلم فاسقا دون فسق الا وهو كما حده شيخ الاسلام ابن تيمية في تعريف الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله ونسبة ذلك الى الشرح يبقى نسبة ذلك الى الشرع يقول اللي ربنا عمر به وزير فأن يبدل ناسبا الى الشرع هذا هو الكذب على الله ورسوله وهو الذي يكفر به الإنسان لأنه جحد حكم الله اصلا ثم ادعى حكما لله فكذب على الله سبحانه وتعالى فيها. اما أما مجرد أن يستبدل، فإن كل من لم يحكم أن أنزل الله فهو في الحقيقة مستبدل وعليه لو قلت بمطلق التغيير فقد كفرت بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وهذا ما لا يقوله أحد وقد ذكر ابن العربي أيضا ونقل عنه الشنقيطي هذا في أن حد هذا التبديل نسبة ذلك إلى الشرح وأما أن تقول بالعموم لأن العموم مقتضل للإستبدال ومن لم يحكم منذان الله إيبا ترك حكم الله ترك حكم الله فحكم الله غير منذان الله فلو قلت بمطلق التغيير فقد قلت بقول الخوارج كما ذكر الاجور رحمه الله تعالى في ان الخوارج هم الذين وقفوا عند ظاهر قول الله عز وجل وما لم يحكم من انزل الله فلكم كفرون فاضافوا اليها خلي بالك في الاجور يقول كذب فأضافوا إليها قول الله سبحانه وتعالى الذين كفروا بربهم يعدلون فقالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فقد كفر ومن كفر فقد عادى بربه ومن لم يحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى لازم ذلك أنه قد كفر ومن كفر فقد عدل بربيه هذا قول مين وهذا قول الخوارج وقال ابن البر رحمه الله تعالى في التمهيد هذا وذين أيضا أن القائل بالعموم هذا إنما هم الخوارج وقال القرطبي رحمه الله تعالى وما نبيعكم الظلام كثيرون الكاثرون أن هذا استدل به الخوارج على تكثير المذنبين يبقى أئمة التفاسير يقولون هذا ولهذا انت بتريح نفسك ولا تأتي بنص واضح من كتاب السنة ولا بتفسير واضح من ال من كلام اهل السنة انما غايتك انك تقول كل هذا الميراث العظيم والايات نزلت من افرمثره لذلك تقول ابن ابراهيم قال والشنقيطي قال واحمد شاكر قال والناس بتقول انهم اهم مش حاجبهم لا أحمد شاكر ولا الشنقيطي ولا ابن إبراهيم ثم تجيب المسألة من الأول ونأتي نسقط الكلام السابق على كلام ابن إبراهيم أو الشنقيطي أو آه كلام آه أحمد شاكر لأن أحمد شاكر حينما قال أو الشنقيطي حينما قال وكذا إنما مرجعهم إلى كلام الأوائل ولا فهم النصوص وأكيد أنهم فقعدوا بفهم النصوص على طريقة السلف لكن قد يدركون يكون وقد لا يدركون. طب شنقتي فين؟ تقصد في الايات اللي بتقول انا لمحكم نظام فلقهور لا وما فيه ولا يشه في حقنيه احد طب ما تجيب الايات نفسها لا ما لا ناش حاجه هو انت عايز حاجه؟ انت عايز حاجه انت بتضر على ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز حاجه ايه بالظبط؟ قول لما تجيب الايات اللي النص انما جبت ايات الشنقطه ايات الشنقطه واقراها فإنها في من اعتقد ومن رد حكم الله سبحانه وتعالى وضاهى بذلك أيوة أيوة ضاهى أيوة صح اللي ما بيحكمش بالنظلات مضاهي وطبعا مضاهي يبقى خلاص كافر نقول لك اه على قاعدتك أمس أم على خلاف لا مش كل مضاهي كافر من لازم يكون مضاهي كافر ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي من دول الحكام بغير نظل الله بل مصور كل مصور كاثر مضاهر وقال تعالى يضاهؤون خلق الله يبقى مش كل مضاهر كاثر بس طاغوط ومش كل طاغوط كاثر فليس كل من تجاوز الحد الذي هو التضيان يكون كاثر لكن قد يكون تجاوز بكف وقد يكون تجاوز بظن وقد يكون تجاوز بهزق وقد يكون تجاوز بابتداع كما قال ابن قيم كل ما تجوز بيل عبد حده من معبد أو مسون أو مطاع. ابن ابراهيم رحمه الله رسالته نعم قالها وألفها رحمه الله تعالى على هذا القول يبقى ان يوافق مع السلف أو لا يوافق. فليس كل من قال قد يكون حجته ولهذا لما سئل ألسق تلبذت به بل التلميذ الأول له ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا فقال هو شيخ كبير ولكن كغير من أهل العلم يؤخذ من قوله ويغادر. نفس ابن ابراهيم ولا ننتقل عن ابن ابراهيم رحمه الله تعالى الذي ايضا قال في هذه الرسالة باللازم ولا الحالات ليس مجفرة بس انما هي تنتقل اللازم هو نفسه الذي قال رحمه الله تعالى بعد ذلك بخمس سنين واشترط في ذلك الاستحلال والاعتقاد وعلى كل هو قول ابن ابراهيم فيبقى أن يعرض على الكتاب والسنة زي ما هو قول بحجرة في الأثناء والصفات يبقى أن يعرض وزي ما هو قول النووي وزي ما هو قول آئمة الإسلام في أي مسألة من المسائل يبقى أن تورد على الكتاب والسنة أما الشرقية فقد أوضحت لك راجع كلامه في الآيات نفسها التي نص عليها رحمه الله تعالى وهو يوافق وأما الشيخ أحمد شاكر فإن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. ننظر إلى وقع العامل نفس في دولة حاكمة من بغير منذ الله ولا كيف دعفه منذ الله شوف خطاباته وهو يؤسم ويجرم حادث الاعتداء على النقراش رئيس الوزراء الأحكام الوضعية اللي هو رجل الرجل الأول رجل القانون في الدولة ويبين أن الذين قتلوه إنما ثلة الخارجة وأن هؤلاء هم الخوارج لا لا لا لا ده هذا الذي قنن وأصل قنبعية ده من الخوارج اللي قتلوا ده أراحى البشرية من طغيانه وهو يبين سيرة الملك بسيرة الفاروق عمر رضي الله عنه إلى غير ذلك من هذه المسائل ولكن يبقى أن يكون كل قول معروض عن كتاب والسنة ولهذا أنا ما جلش من الآخر وأسأل عن هذه الأشياء أنا أسأل عن كتاب والسنة أنا أريد دليلا. على من آية الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكم بغير ما أنزلت بإطلاق كفر أو أن هذه الصورة الموجودة هذا التقنين كف لأنك مضطرب إذا جئت معك للتبديل أنت نفسك تشهد أنه ليس تبديلا مجردا وإذا قلنا وإذا اتفعت للتقنين فأنت نفسك تشهد بأن, المقلن بأن كل مقنن ليس كافرا واذا انتقلنا الى التشريع العام فانت نفسك تشهد انه لا دليل عليه بس في شيخ بيقولوا ان التطار زي دول كفر التطار ونقل من كثير الاجماع يبقى المثال دي عليها اجماع, إجماع فح لكن إجماع على التي نحن نقول بها في كفر التطار وانهم استحلوا وفضل تلسيه في استشعله وتفضيل يعني تطاقلوا بيستشعلون هذا وكانوا يفضلون إيه لديل على هذا شيخ ابن كثير وشيخ شيخ ابن كثير شيخ الإسلام رحمه تعالى حينما قال في الفتاوى رحمه الله تعالى قال وجعل دين الاسلام كدين اليهود والنصارى وأنها طرق يؤدي الى الله بمنزلة المذاهب الاربعه عند المسلمين ومنهم من يفضل دين اليهود او النصارى على الاسلام ومنهم من يفضل دين الاسلام على دين اليهود والنصارى ثاني، وجعلوا دين الاسلام كدين اليهود والنصارى وانها طرق تؤدي الى الله بمنزله المذاهب الاربعه عند المسلم ومنهم من فضل دين اليهود والنصارى على دين الاسلام ومنهم من فضل دين الاسلام على دين اليهود والنصارى تبوذ السرديه ايه رايكم فيها مكفره باجماع ولا فاخلاف يبقى الإجمع نقل صح نقل صح ولا يعارف وقال ابن كثير فاجعلوه في بنيه شرعا متبعا يقدمون على حكم الله ورسوله شرعا متبعا يقدمون على حكم الله ورسول. يبقى لما نقول الإجمع لبن كثير نقلوا على صرطين متفق عليهما الاستحلال والتقديم يبقى لسنا متجاوزين للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقرب وللنساء نصيب مما ترك الولدان والأقرب مما قل منه وكثر نصيبا المفروض يبقى مرجعنا في الألفاظ الشرعية إلى إيه في الألفاظ إلى حقائقها الشرعية وينبغي إذا رجعنا إلى حقيقة شرعية أن نضبط صورتها لأن ضبط الصورة سيترتب عليه ضبط الحكم لأنك لا تستطيع أن تحكم إلا بضبط الصورة وعليه يبقى الإنسان سيعلم حينها متى يقول صل يا أخي ده مستحب تعالى الدليل ايه هذا واجب عليك يا أخي انتفعك هذا ما الدليل وعليه بقى يبقى خطباء على المنابر سيعلمون حينها أي لغة ستستعمل يجب بالدليل يجب ان لا نذهب الى صناديق الاقتراع الدليل يجب ألا ان لا نقاطع الدليل يجب ان لا الدليل وهكذا كل شيء لا بد ان تقول فيه بدليل وهذا الدليل وهذا مبني على ضبط اصلا الامر فما حده الشارع فالمرجع اليه سواء من الالفاظ او من العبادات او من الحدود وما لم يحدوه شارع فمرجعنا فيه الى حقيقة لغوية او الى حقيقة ايه او الى حقيقة عرفية عشرون بالمعروف على حسب العرف بالولدين احسانا على حسب العرف اقيموا الصلاة على حسب الشرع آتوا الزكاة على حسب الشرع ما اسفل من الاضاء ثوف النار ما من النار حد للشرع ليس للعرف الذي قد يجري بالاسبال واذا سنتمون متاعا اسالوهن من وراء حجاب محدود في الشرع الحجاب وليس مطلق الأدب كما يقولون مطلق الاحتشام كما يقولون ولكن حده الشرع بحدود وضوابط قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها يبقى إذن مرجعنا في كل هذه الحقائق إذا كانت شرعية إلى الشر وإذا لم تكن شرعية وحيدت من شرعي فإلى العرف وهذا الذي دل عليه الشر نتفي بهذا القدر